بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلق الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا للكافرين سلاسل وأغلالا إنا أعتدنا لكافرين سلاسل وأغلا له وسعيرا إن الأضرار يشربون من كأس كان مزاجها كان مزاج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 مكم لا نريد منكم جزاء ولا شكرًا إننا نخاف من ربنا يوما نعبوسا قم طريرا إنا نخاف من ربنا يوما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 ودانيهن عليهن ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويضاف عليهن بانيه من فضه وأكواب كانت قوارير قوارير من فضه قدرها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاج غازا جبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا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 وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيْمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا عَلِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبِرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٌ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا إنها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 فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْ لَيْلًا طَوِيلًا إنها